بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر إنما العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب